شكرا لكم أختي المباركة راحيل وشكرا للأخة وشكرا لكم أحباء المباركين الموجودين في الروم بمحردتكم وصلاتكم وتشجيعكم للخدمة الرب يبارك حياتكم جميعا وأهلا بكم في غرفتكم In Jesus all things have become new مرحب بكم و بكل الأحباء اللي بيسلموا على التكست الرب يبارك حيميعا وكنا إحنا الأسبوع السابق خلصنا الأصحاح الأول الأول من سفر ملاخي وزي ما وعدناكم بنعمة الربي يسوع بمجرد ما نخلص صفر ملاخي هنتكلم مباشرة في سفر النشيد الأناشيد ونستقي منه كل المعاني الروحية الرائعة في هذا الشبء الصفر العجيب بنعمة الربي يسوع الآن مباشرة ننتقل إلى الأضحاح الثاني والناس الأحباء المباركين اللي بيساعدوني في الايات نخط الآيات على التكست ونشوف هنوصل لثين احنا هنأخذ هنقرى الحد الآية رقم تطع وبعدين نشوف حسب الوقت بتاعنا الرب يدينا كل نعمة والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود فإني أرسل عليكم اللعنة وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب هأنذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم فرث أعيابكم فتنزعون معه فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود كان عهدي معه للحياة وللسلا والسلام أعطيته إياهما للتقوى فاتقاني ومن اسم ارتاع هو شريعة الحق كانت في فيه وإثم لم يوجد في شفتيه سلك معي في السلام والاستقامة وأرجع كثيرين عن الإثم لأن لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن ثمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود أما أنتم فحبتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة أفستتم عهد لاوي قال رب الجنود فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة والسبح لله دائما أبديا امين احنا حنستنى هنا لحد الآية دي ونشوف الأصحاح ونحاول نعرف إيه الكلام ده وإيه المقصود دي وإيه التعاليم الروحية لأنه إحنا اتفقنا من بداية الدراسة أننا بالقدير مش بس نأخذ معلومات عشان نعرف إيه المكتوف في سفر ملاخي ولكننا أيضا سنركز على القيم الروحية في هذا الأفخح والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة فهنا إذن هذه الآيات موجهة بصورة خاصة إلى الكهنة وهي موجهة بصورة أخص اليوم إلى الخدام هل أنا عندي تقطيع في الصوت الصوت أعتقد جيد وهي موجهة بصورة أخص إلى الخدام كل الخدام إذن من هو الخادم قبل أن أبدأ أحب أن أقول ان كل مسيح حقيقي هو خادم تاني كل مسيحي حقيقي هو خادم مش بس الخادم اللي بيوقف ويقول كلمة روحية او اللي بيرنم او الاسف في الكنيسة لا كل مسيحي حقيقي هو خادم بصورة من الصور كل عمل من اجل المسيح بتعمله هو نعمل الخدمة للاخرين والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة أيها الخدام إلى الكل إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي فعال رب الجنود لهجة صعبة جدا كلام صعب يجب أن نقف عنده يجب أن نتأمل هذا الكلام جيدا أيها الأحباء ان أبيتم الاستماع لو ما حططوش في قلوبكم أن تمجدوا اسمي ده في البداية قبل ما نعرفها لو ده ما حصلش لو ما عملناش كده إيه اللي هيحصل إن كنتم لا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي يعني إذن في البداية نتفق زي ما اتفقنا أن كل مسيحي هو خادم بصورة من الصور رب الجنود هو رب الإله رب الجنود الجنود العلوية الملائكة وعلى الأرض أيضا كل أولاد الله هم جنود جنود يحاربون حرب روحية ضد الشيطان ليس جنود عساكر إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي اتفقنا أن كل مسيحي حقيقي هو خادم والآن نأتي إلى وضع قاعدة أخرى لا يمكن التخلي عنها على الإطلاق خلوا بايكم من هذه القاعدة أيها الأحباب ان كنا اتفقنا أن كل مسيحي حقيقي هو خادم إذن كل مركز خدمة هو ليس الخادم ولكن مجد المسيح آه دي جزئية هامة جدا مركز الخدمة ليس الخادم مركز الخدمة مجد المسيح فهلين كلامي أيها الأحداء يعني أنت تخدم همتاز لكن اوعى تنسى نفسك وتفتكر انه انت مركز الخدمة وان المجد يعود لك لا اوعى تنسى نفسك انت عليك انك تركز ان المجد يعود لسيدك لإلهك انت لك اكثر من خادم في حق هذا السيد ليس اكثر من ذلك نأخذ نحن هذا الدور في خدمتنا لينعكس مجد الخدمة علينا نحن نمخليها من الكلام ده اكتبوه لي سبعة خطورة هذا الكلام أن, أن نقول نحن نخدم وأن نقول نحن نخدم سيدنا وإلهنا ولكن المركز هو نحن كل واحد يبص لنفسه للأنا للذات المجد يعود لي هنا تجيت خادم نفسك ما تجيتش خادم سيبك طيب وانا اعمل ايلة وحبوني الناس سيد الناس تحبك لكن لا يكون في قلبك ان تخدم انت لتسرق مجد الهك لتسرق مجد المسيح اياك بس عايز اقولك هذا ثاني عايز أدي خبر حلو جدا أيها الخارج أنه إلهك ليس سيسيبك إلهك لا يمكن يتركك حطونا من صفر يشوع الأصراح الأول وسأقرأ من الآية رقم خمسة لما استلم يشوع الخدمة جديد ولسه انتو عارفين يشوع جاء بعد مين يشوع كان خادم بعد مين بعد شخص عملاق بعد شخص اللي هيجي بعده محتاج معون الهية كبيرة جاء بعد العملاق موسى والشعب بيبص الموسى بنظرة معينة والان حينسك التلميذ الصغير مين يشوع فإبداح يصمد إزاي أمام هذا الشعب الصعب فقال له الرب لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك ها الكلام المعزي بدأ كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع الله على الكلام إيه العظم به ايه روعت هذا الاله كما كنت مع موسى انا هكون معاك تشدد وتشجع لا يطف انسا وجهك كل ايام حياتك يعني عايزين نقول ايه من الكلام ده طبعا عايزين نقول كلام كتير لا تسعى الى المجد بنفسك ولكن دع الهك يخلع مجد عليك في وسطك يرى مجدا يرى مجد الاله في وسطك فاهمين الفرق يا اخوة بين خاد يسعى الى المجد بنفسه وبين خدام ينتظرون ان يخلع الاله مجد عليهم الفرق كبير جدا ما تعالوا نأخذ النهاردة من الاية لتعذية لا يقف انسان في وجهك كل أيام حياتك ما تاخذ من الكلام ده وعد هتسيبه يعد كده بزمتك هتسيبه الكلام العظيم ده إلا أنا وإنت محتاجينه أكتر من أي وقت مضى نسيبه الكلام ده يعد ما تعالوا ناخد الوعد دليلنا إحنا كمان ما هي كلمة الله لا تشيخ أنس واليوم وإلى الأبد هي هي زي ما كانت للآخرين في قوتها هي في ذات القوة لنا نحن أيضا فالان هنا الوحي الالهي بيقول ايه لا اتركك لا اهملك كما كنت مع موسى اكون معك ايضا زي ما كنت مع موسى انا هكون معك ما اتخافش دي بصراحة يعني وعود وقوة نحن نستطيع ان نتعلم ونأخذ منها الكثير يبقى إذن نرجع لملاخي عشان تشوفوا الآيات بتغذي بعضيها ازاي في ملاخي بيقول كده لتعطوا مجدا لإسمي ده يكون شغلك الشاغل ده القضية بتاعتك ده موضوعك ده الكنز بتاعتك إن الهدف الأساسي من كل حياتك من كل خدمتك من كل عملك أن تعطي المجد لإلهك سؤال وأنا عارف الإجابة عليه بس أنا عايزة تدخل معايا للإجابة في أعماقك في قلبك هل إلهنا يستحق أن نعطيه هذا المجد نعم يستحق إذن في أعماقك الآن ردد هذه الكلمات أنت مستحق أيها السيد أن تأخذ كل الكرامة والمجد لأنك مستحق مش علشان أنا بديلك داع فضلا مني أنا ما عندي شيء أدهولك ولكنك لأنك الإله الوحيد الحقيقي الذي تستحق أن نعطيك كل مجد وكل إكرام كل بركة كل سجود إلى الأبد لا آخر يستحق يا سيد أنت وحدك تعلو وانت وحدك ترتفع واسمك فوق كل الأسماء إذن إيه رأيكم ما تعال نأخذ القرار دا في حياتنا حتى وإن كنا بنردد الكلام ترديد لكن ما في صلاتنا منخلي نخلي الموضوع دا قلبة في الصلاة نصليها يا رب اجعل كل ما أعمله لمجد اسمك ساعدني ليكون أنت هو الأول والآخر والأخير المستهدف في كل عمل أعمله في كل خدمة أخدمه المستهدف هو مجدك يا سيدي مجد اسمك العظيم القدوس ولا آخر يا رعيكم من خلده صلاتنا مين اللي يخلد طلبة دي في صلاته إنه من النهاردة وطالة يقوم في صلاتنا الطلبة دي يا سيدي امنحني أن كل ما أعمله في حياتي يكون المستهدف من هذا العمل هو مجدك وحدك وحدك لا آخر مش هيشترك معك شخص آخر مش هخط نفسي معك كل الأنبياء عاشوا كده أيها الأحباء كل الأنبياء عاشوا كده ده لما في أيام القضاء وكان آخر قاضي في القضاء صموئيل النبي ها؟ وراحوا قالوا احنا عايزين ملك زي كل الشعوب فصمويل النبي خدث نفسه انه رفضوه طب ما انا القابل تاكم وانا قصرت معاكم في ايه فربنا قال لي صمويل ما تزعلش يا صمويل دول مش رفضوك انت دول رفضوني انا ما ما تاخدهاش لنفسك دول رفضوني انا مش رفضوك انت لان الملك الحقيقي هو السيد الرب وبالتالي النتيجة الطبيعية ان كل المجد يعود لشخصه كل المجد يعود لشخصه وليس لآخر والان اليكم هذه الوصية ايها الخدام ان كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي قال رب الجنود اه ايه اللي هيحصل يا رب فإني أرسل عليكم اللعنة وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب خلوا بالكم هنا في في شيء مزدوج يعني مش مش ما حد يكونش بركة لا دا حتى البركة اللي عنديكو حاخدها وتحل محلها لعنات طب ايه هي اللعنة عدم البركة عدم البركة مش هباركك حتحب بركتي تلقائيا حتحل محلها اللعنات اول ما اسحب ايدي عن حمايتكو هيحصل ايه حتبقوا بدون حماية بدون حصول بدون أسوار أنتم مستهدفين من الجميع بمجرد ما يرفع الرب رحمته تحل القصوى تلقائيا فهو ما بيبعثهاش بس النتيجة تلقائية لسحب إيد الرب تحل مشاكل كثيرة مشاكل كثيرة تتحل محلها يسحب رحمته تظهر القصوى على أشدها يسحب بركتك تظهر اللعنه على اسدها ايه ده ايه الكلام العجيب ده ايه الكلام العجيب اللي من الهنا وكان الرب يقول اذا كان في في حياتك فدي بركتي دي إذا كان انت محمي ومحروس دي يديه انا اوعى تفتكر ده انت بشطارتك بسلاحك ده هو ده لا دي دي انا علشان كده واحده مؤرخه مؤرخه مشهوره انجليزيه وانتم عارفين وهتعرفوا اسمها قالت وجود مسيحيين وكانت بتعمل دراسه في مصر انا اعتقد لو عملت الدراسه دي في العراق وفي وفي الاردن وفي كل الاماكن الثانيه كان حتصل إلى نفس النتيجه وجود مسيحيين في مصر ها دي المعجزة من, من عجائب الدنيا السبعة قال ليهم تمانية قالت دي رقم تمانية رقم تمانية ليه؟ لأنها درفت التاريخ وحسب التاريخ اللي درفته مفروض ما يكونش ولا واحد مسيحي موجود انا بعمل كلام هذا على الشرق كله ليه لان شافت البشاعة اللي مورثت خلال هذا التاريخ الطويل من الاسلام وبالتالي لا يجب ان يقوم هنا في حيطيب لدول عادين دول علشان اقوياء دول عادين لشان امانة عشان الاله هو اللي محوط حولهم عشان هو اللي عامل الاسوار عليهم لو لامانة لا هذا الاله لتحقق ما قالته هذه المؤرخة فلو في حماية ده إلهنا لو في قوة ده إلهنا لو الآخر اللي مدجج بالأتلحة خايف منك علشان إلهك خالع هيبت عليك فهنا بيقول لهم لو انتم حطتوش مجد المسيح قدام عينيكو وذا دي لينا أيها الحداء لو ما حطناش مجد إلهنا هو هدفنا حشيل الحماية حشيل البركة حشيل كل حاجة حخليكوا كده مجردين احنا مش عايزين كده احنا ثقتنا في إلهنا قوتنا في إلهنا الذي قال الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون هو ده هو ده بمواعيده ما زال هو هو أمس واليوم وإلى الأبد سيستمر إذن الهدف الأساسي حط مجد النسيح قدامك وكل هذه القوى ستنهار وتسقط عند رجليك أرجوك صدق أرجوك صدق تمسك بإلهك ليكن هو مجد عنوان حياتك وعنوان رسالتك وكل هذه الأمور المضطربة حولك ستسقط كما سقطت أسوار أريحة العنجهية المتكذرة المرتفعة إلى السماء سقطت سقطت أسوار أريحة سقطت عند أقدام المؤمنين الذين صدقوا أنه طيب خلوا بالكم يا إخوة لمجرد ان نحط مجد الهنا طيب شوف اللي ثقفت اسوار اريحة صدقه ايه هو ده كلام يصدق انك تطوف حول اسوار مرة كل يوم وفي اليوم السابع سبع مرات وتهتف مجد للرز ده سبب يخلي الاسوار تسقط قلولي هو ده سبب يخلي الاسوار تسقط الاجابة له اذا صدقوا ما لا يمكن تصديقه واثقين في كلمة الرب حينما صدقوا كافأهم الرب بما صدقوه تخيلوا شعب شعب وانا كنت بنعمة المسيح زمان كتبت كتيب عن الموضوع ده شعب يطوف حول مدينة احنا ما متكلمش حول الاستاذ بتاع الكورة ده لما بتلف حول استاذ الكورة مرة بتنهج مش كده دول بيلفه حوالين مدينة بس ركزوا معايا في الحتة دي عشان اوصل لكم الفكر اللي عندي حول مدينة خلاص بعدين خلي بالك ماينفعش وهو بيلفه حول المدينة يلف جنب السور لو لف جنب السور هيفصل ايه؟ حيموت حيرموا عليه حجارة وحيدربوه بالنبال وبالسهام فهيموت ده يعني لازم يلف بعيد من الاسوار ده مقدار انه السهم ما يوصلهوش اللي فهمي يكتب لي سبعة ده لازم يلف بعيد حوالين السور ده انه العدو ما يوصلهوش اطلاقا يعني الموضوع اصبح مسافة طيب ده زمتكم ناس بيلفوا المسافة دي كل يوم مرة وجو في اخر يوم لفوقه سبع مرات علشان ما تقولش بقوتي بعد كده وترفع راسك وتقول اصل انا القوي انا اللي هديت الاسوار ده انت منهك ما عندكش قوه ده انت واقع في الارض بتلف كل يوم واخر يوم سبع لفات يعني ما عندكش قوه هتختبئ باسم الهك يبقى اللي هدي الاسوار اسم اله اسم الهك ده اللي هدي الاسوار مش اللي هدي الاسوار آآ آآ قوتك لا المسلم اللي بيفقى اللي مش فاهم انا عذرك منك مش فاهم ايه العلاقة بين اسوار اريحة وبين الكلام اللي بنقوله احنا ما بنتكلمش عن اسوار اريحة السر في الهنا هو هو امس واليوم وإلى الأبد فالذي قال لهؤلاء صدقوا بأنكم لمجرد أنكم حطوفوا حوالين أسوار أريحة تسقط النهاردة صدق أنه لو كان مجرد طاط المجد لإلهة أسوار الإسلام ستسقط سهمت سهمت إحنا بنتكلم عن إيه أسوار الإسلام عن جهية الإسلام كبرياء الاسلام أكاذيب الإسلام قيود الإسلام كلها ستسقط أمامك بس اعطي المجد لإلهك خليك مركز حول إلهك مش حول نفسك انسى نفسك تماما واعطي المجد لإلهك وستسقط لا محال أسوار الإسلام وأقنعة الإسلام وسيوف الإسلام ستسقط أمامك وانت حتشوفها لأنها أمين قد سقطت ونحن نرى كل يوم سقوط لأقنع في الإسلام وثيوف الإسلام فالإله هو هو والتجربة هي هي والظروف فقط شكلها تتغير ولكننا كما نحن كما كان هؤلاء في القديم مطالبون بالتصديق بان يلفوا بس حول ان اسوار اريحة نحن الان مطالبين بالتصديق فقط ان نعطي المجد لالهنا وسيب الباقي عليه سيب الباقي على ربنا خلونا نرفع صلاة ان نتحرر من زوادنا ايها الاحباء لو تحررنا من زواتنا لو اعطينا المجد لالهنا فقط الامر حيختلف معانا تماما أيها المحرر العظيم شخص المسيح يا من حررت وكسرت القيود وأخرجتنا من السجون إلى حرية مجد أولاد الله الآن نصلي يا سيدنا أن تحررنا من قيود أخرى هي قيود زواتنا قيود أنفسنا حررنا يا سيد لننطلق فقط بعيون لا ترى غير مجدك بعيون تثق أن مجدك حال في وسطنا ويستحق الإكرام تعطينا يا سيد وعلمنا أن نكرمك في حياتنا أن نكرم اسمك أن نكرم مجدك أن لا نلتفت إلى ذواتنا او ما نريده بل إلى رضاك أيها السيد العظيم لك كل المجد في اسمك يا سيد أخذنا امين إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي قال رب الجنود فإني أرسل عليكم اللعن وألعنوا بركاتكم يعني إيه ألعن بركاتكم يعني حتى الضركة حاخذة حتى الضركة مش حتكون موجودة بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب مش حقين مجد في القلب ما هو أجل الموضوع اللي شغلكم ها لذا أنتهر لكم الزرع والزرع ده ممكن ياتي بمعاني كثيره ها انا اعاقب زرعكم وزرعكم ممكن ياتي بالمناسبه اولادكم ايضا مش بس صحيح الزرع الزرع ولكن ايضا ياتي بمعنى مش دي البركه اللي انا اديتها لكم زرعكم واولادكم وممتلكاتكم انا هرفع ايدي بس حامل أي شيء آخر أنتم رفضتموني أنا هشير إيدي حتصبحوا بلا حدي لا حماية يبقى إيه كارثة بعد كده كارثة هانذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم فرث أعيادكم فتنزعون معه إيه الموضوع بتاع فرث في الأعياد بيأتوا بالزبائح وأنتم تعرفون الزبيحة يجب أن تزبح ويخرج كل ما في باطن الزبيحة هذا هو الفرس كل الأشياء اللي بترمى اللي بتكون داخل إمعاء شايع فين شكلها إزاي داخل الإمعاء بتعرفوا وشفتوا الزبيحة قدامكم بيطلعوا إيه من إمعاء الزبيحة دا اللي بتجو بيه في العيد فرحانين سيلقى في وجوهكم يعني مش هيكون في فرح فرح العيد حتى فرح العيد سينزع وبالمناسبة حذروا من مرات عديدة اني حخلوا اعيادكم نوح بكاء وحصل حصل ان الرب الاله لما سمح بهدن الهيكل وتم سبي اليهود الى بابل وهنات قالوا في مزاميرهم على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا حينما تذكرنا فيه يوم في وسطها علقنا قصاراتنا مش كده بكينا بكينا لما تذكرنا أيام العبادة أيام التسبيح أيام الشكر حولت أيامنا وأعيادنا إلى بكاء ونوح ده كله ليه تخيلوا كل ده محصور في تعبير واحد عايزكم تحتظوه ما على كلمة عايزكم بس عايزكم تحتظوه خذوها بمحبة مني عايزكم تحتظوا الآية دي النهاردة وتطلعوا بيها النهاردة وتكتبوها على التكست جدام كل الناس اكرموا الذين يكرمونني اما الذين يحتقرونني فيصغرون ثاني الآية دي حطوها كدام كدا عيوننا كلنا نشوفه ده الاية دي هي المحور الكبير بتاع اللي احنا بنقرأ فيه دلوقتي خلوا بالكم اكرموا الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون هو ده المحور ايه رايكم هنطلع بدي النهاردة رددها معايا دلوقتي معلش عل صوتك لو في أسرة دلوقت بتسمعني أعلوا صوتكم نقولها كلنا مع بعض فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون كمان مرة أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون حطونا لا يرقم تسعة في نص الأصحاح الثاني حطوا الآية رقم 9 عشان تشوفوا الكلام مترابط مع بعض ازاي شوفوا الآية رقم 9 بيقول لهم ايه فأنا ايضا صيرتكم محتقرين وذنيئين عند كل الشعب عند كل الشعب بيكلم نين بيكلم الكهنة ومعاهم رئيس الكهنة سمعين ازاي عند كل الشعب ده الشعب اللي, اللي بيحترم الكاهن في ذلك الوقت يعني ليوا احترامه الخاص حخليكم محتقرين عند كل الشعب وده ليه يا رب لأنكم احتقرتموني لأنكم ما عطتنيش المجد اللائق بيك إله وسيد ورب لأنكم افتكرتوا أشياء خاطئة عني علشان كده انا كمان هعملكم بالمثل بس عايزة اطمنكم الناس اللي بتسمعلي ربنا مش من الباب للطق بيعمل كده لا لا لا لا ده باله طويل جدا وبنشكر علشان باله طويل بيستنى علينا وبيدينا فرصة واثمين وعشرة ومية وبعدين لما ما يلقاش فايدة ويلقانا مجدسين على الروح القدس يعني رافضين الاستجابة رفضين سماع روح الله مصرين على الخطيئة مفيش منين أمل يروح يقول خلاص انت عايز تحتقر اسمي انا هخلي الاخرين يحتقروا طيب ده ليه نتيجة ده ليه نتيجة ايه نتيجة النتيجة لو في حد بيحترمك ده الهك خالع هبته عليك أتاري لما الناس بتحترمك دي نعمة من ربنا زي ما حخليهم يحتقروك لأنك انت محتقرني كمان حخلي الناس تحترمك حخليك لك وجاها والآخرين يقدرونك لأنك انت مقدرني سمعيني اخوة دي نتيجة تلقائية أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون الناس اللي ما كانوش موجودين انا قلت من اسبوع بس كويس ان اقولها تاني في الحتة دي بالذات للناس اللي بتسمعني واللي كانوا مش موجودين معانا اللي بتدخل الكنيسة ومشغل الموبايل بتاعك لقوا ايه شوفوا شوفوا الاحتقار ال انه كمان يرفع التليفون لما يضرب ويرد وهو في بيته انضاء يعني مش كفاية مشغل الموبايل والموبايل يرن لا كمان الاجحاف انه يفتح التليفون ويرد وهو في بيته ربنا ليه كذا وبعدين تقعد تصرخ وتقول انا مش عارف اين لحصل صحياتي ليه ربنا مش مباركني <تصفيق> ليه ربنا مش مباركني ايه اللي حاصل في حياتي انا مش عارف تعرف ليه اقرى معايا كده الاية رقم اثنين فاني ارسل اللعنة والعنوا بركاتكم بل قد لعنتها حتى البركة بتاعتك انا حاخدها حاخد البركة ما هيبقاش عندها غير غير الاشياء الصعبة أعلموا أولادكم يحترموا الكنيسة أعلموا أولادكم يقفلوا الموبايلات داخل الكنيسة أعلموا أولادكم ان بيتي بيت الصلاة يدعى ما تكرمش ولدك على حساب ربنا إذا أنا بتكلم غلط قولولي أنت غلط ما تكرمش ابنك على حساب المسيح وتقول ما هو خليه ينعب خليه يأخذ راحته وتكرم ابنك على حساب حق المسيح على حساب صلوات الناس اللي جاي يتصلي على حساب هدوء بيت الله يقول لك اللي انت بتكرمه على حسابي ما تخلنيش بقى اعاقبك فيه علموا اولادكم يتقوا الرب في بيت الرب لكن ده هيعرفوا امتى لما هيشوفونا احنا صح يا اخوة ابنك بيقف ويشوفك انت بتعمل ايه هو بيعمل زيك انت بتعمل ايه هو بيعمل زيك تقدر تتكلم بالموبايل جوا الكنيسة وتقول لابنك يا ابن نقفل الموبايل ما تعرفش مش هتقدر تقولها وانت كده ايه ده نفسل انا بدي مثل بس الامثلة كتيرة انت تعرفها اكتر مني وانت تعرفيها اكتر مني بس ده مثل بس ليش اكتر من كده بس احنا نعرف ازاي ممكن نكرم الله في حياتنا انتو متذكرين ماخدين بالكوا سفر ملاخي مبني على ايه ماخدين بالكوا من اول اصحاء لما قالوهم فإن كنت سيدا فإن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي وهو سفر الأسئلة ثالما ذكرين إحنا بدينا إزاي من الأول سفر الأسئلة البشرية عن جهية بس هنا إيه هنا إحنا بنشوف كلام عجيب جدا ان السفر مبني ليعيد الإنسان مرة اخرى إلى مجد إلهه اصلو خلي بالك خلي بالك علشان تفهم وتكون فرحان اصل انت لما هتدي المجد لإلهك انت هتدخل في دائره مجد إلهك وانت بتدي المجد لإلهك هيحطك في الدايره دي هيحطك في دائره المجد انت بتلهج بمجده ليل ونهار ده انت هدفه مجد إلهك فهيحطك في الدايره دي هتكون في الدايره بتاعه مجد النار مش هيطلعك براها هيقول لك في الوقت اللي هيكون فيه تعب على الاخرين هيكون في وقت في الوقت اللي هيكون فيه ظلام على ديوت الفراعنه في القديم هيكون في وسط اسرائيل نور اذكريه الضربات العشر ميز الرب بين المساكن اللي فيها شعبه والمساكن اللي فيها الوثنيين ميز ف كان في ظلام قال تعالوا نشوف الظلام ده عام بس راحوا هناك وشافوا ايه لا في محله في محله شعب الله في نور الله ازاي ايوه ارض جتان فيها نور بس كل ارض مصر فيها ظلام ازاي الكلام ده اصله الهك خلع مجده عليهم هو ده اللي حيحصل يا اخوه هو ده اللي يحصل هو ده اللي بيحصل فعلا انه يكون ايضا هناك مجد عليك اذا اذا ايها الاحباء بنشوف هنا انه احنا ما متكلمش عن مجرد شيء وهمي دا احنا بنتكلم عن شيء حصل في التاريخ ازاي الملاك المهلك يعدي والموت يدخل كل البيوت ما عدا البيوت الا عليها الدم طيب ايه رايكو اديكو خبر حلو جدا انه انت عليك اعظم من هذا الدم بما لا يقاس مش هم حطوا دم يعني بتاع حيوانات انت عليك دم المسيح <تصفيق> واخدين بالكم انت عليك دم المسيح سيعبر الموت وما يعديش علينا لانه احنا احياء بالمسيح الحي يعدي الموت كده على كل الناس الا انت وعد الهك ودم الهك عليك يقولك الموت على الاخرين بس انت لا فإذا نحن ما نتكلمش عن أشياء ممكن البعض محتاج إنه يحسها محتاج إنه يلمسها لأن دي ملموسة موجودة قدامك عاشها الآخرون ونحن نعيشها الآن فدم المسيح يغطيك دم المسيح يغطينا هانذا أنتهر لكم الزرع وأمدوا الفرثة على وجوهكم فارس أحياتكم ستنزعون معه فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع ناوي قال رب الجهود خلوا بالكم الحتة دي صعبة شوية صعبة زي يعني لما أنا هنزع البركة عندها ستعلمون فليه انت تضطر ليه تخلي الهك يعملك بالشكل ده ليه تخلي الهك يخليك تعرف شخصه ومجده بالعقاب وده اللي حصل مع شعب اسرائيل عرفوا مجد الههم وعرفوا اخطارهم لما راحوا السبي لما راحوا السبي لما وجع عليهم وقعت عليهم عصد تأديد فأعتقال له فعلا احنا غلطنا ازاي ما انتبهناش للكلام ده ازاي ما انتبهناش للكلام ده ده كان مفروض نخلي بالنا من زمان فالموضوع في ايدك الموضوع في ايدك انت الموضوع في ايدي, في ايدي انا انا ممكن أحدد التعاملات الإلهية معي إزاي لو حددت التعامل الإلهي لو أنا تايب لو أنا هسمع لو أنا هكون في مركز طاعة الوصية يبقى أنت مش هيدي لك أي نوع من التأديب الغضب مش هيكون في غضب مش هينزع بركتك لكن لو ما سمعتش أنا هعمل ده طيب لو ما عملناش لو سمعنا يا رب أنا مش هعمل كل الكلام ده علشان كنت يقولهم إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القرض تعطوا مجدا لإسمي ساعتا دا حتكون النتيجة الطبيعية وهنا لما بيقول فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي مين لاوي دا الجد الكبير للكهنوت الجلد الكبير للكهنوت ده لاوي عهدي مع لاوي قال رب الجنود زمان بداية الكهنوت كانت مع هارون وهارون ده من أولاد لاوي وعلشان كده هنا بيذكرهم بهذا العهد عهد الكهنوت القديم انا عقلت هذا العهد مع لاوي وكان يجب أنتم أولاد لاوي أو لا يظهرون اللاوي أن تنتصلوا لهذا الأمر لكن أنتم ما انتصلتوش لهذا الأمر قال رب الجنود خلوا بالكم من التعبير ده تعبير حلو جدا تعبير يمثل القلب هذا عهدي معه للحياة والسلام وأعطيته إياهما للتقوى فاتقاني ومن اسم ارتاعهو ده كلام عجيب جدا ده كلام رائع جدا هذا عهدي معه للحياة وللسلام للحياة وللسلام وأعطيته إياهما للتقوى لما تكون عندك حياة وهذه الحياة في جدتها وحياة بالسلام عندها سيكون اتقاء الرب حيكون الحياة مع الرب حياة بعمق بشكر فاتقاني ومن اسم ارتاع هو من اسم باسمه جرب اسم الرب علشان كذا الاية دي انا من الايات اللي بحبها في الكتاب المقدس اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع يعني ياخذ مناعة ياخذ قوة شايفين هنا فاتقاني ومن اسم ارتاع هو واحنا النهاردة بنستخر ان احنا اسمنا مسيحيين اصله الاسم ده اسم الهنا العظيم فخلع هذا الاسم علينا فاصبح اسمك مسيحي مسيحي, مسيحي, مسيحي انت بتحمل اسم الهب وحينما ننطق باسم المسيح تتقدش شفاهنا بس تقول المسيح يسوع يسوع المسيح يتقدس الفم والشفاء بهذا الاسم الالوهي شريعة الحق كانت في فيه في ثمه كانت فباتهم الناس دول انت اهملت كانت في فيه واسم لم يوجد في شفتيه سلك معي في السلام والاستقامة وارجع كثيرين عن الاسم وحين حنوقف النهاردة عند الآية دي وارجع كثيرين عن الاسم يبغتك النهاردة يلي بتجيب واحد للمسيح عارف ليه؟ لأنك سترت الكثير من الخطايا يبغتك يلي بتشترك في واحد يعرف المسيح يا بغتك ياللي بترجع كثيرين عن الاسم هنا الاسم مش بس الخطيئة اللي انا بعملها في المفهوم الكتابي ام الاسام وام الخطايا عدم معرفة الاله الحقيقي ام الخطايا هي رفض المسيح باسمها الخطيئة الام الخطيئة العنادية اكبر الخطايا بشارية متمركزة في رفض المسيح لانه لو كان فيه واحد بيسرق و بيزني بس مش مش مسيحي فيعني ما يعرفش المسيح يعني ما امنش بالمسيح فهي المشكلة دلوقتي ليش في الخطيئة بتاعة السرقة والزنا هي المشكلة دلوقتي في أم الخطايا انه راسد المسيح كمخلص وفادي وإله لحياته دي أم الخطايا فاهمين قضي فهنا بيقول وارجع كثيرين عن الاسم فما بالك لو ارجعت كثيرين عن ام الاسم عن ام الخطيئة وانا بشكر الله من اجل كل الاحباء الموجودين في الغرفة انا حابب النهاردة اقول لكل يوزر قبل كل الادامة حابب اقول لكل يوزر بيسمعني انت مشارك في هذه الخنة بطريقة او باخرى انت وجودك في الروم ها وجودك في الروم أنت لك نصيب في كل ثمرة كل ثمرة بتتحفظ هنا في الغرفة أحب أقولك أنك إفرح لأنك لك شركة في هذه الثمرة لك نصيب عم إفرح طب إيه رأيك؟ ما تخلي وجودك في الروم بصلاة وانت شايف الادمن بيحاور كده ارفع صلاة من اجل الشخص اللي بيتكلمه معاه يا رب افتح ذهنه افتح قلبه يا رب خليه يعرفك حتى لو انت شايفه معاند قدامك وشايفه صعب وشايفه قاسي صدقون الناس اللي جههم القساء اسوأ واقسى ناس هم اللي جههم للمسيح انت عليك ارفع صلاة حتى ولو الصورة قدامك صعبة ارفع صلاة فكل شخص يأتي إلى المسيح أنت مشارك فيه أنت مشارك فيه لك نصيب نصيبك أنك قاعد بتصلي من أجله نصيبك أنك أنت مشارك في سكر أم الخطايا وهي رب المسيح هيجيبه المسيح تعرفوا واحد ممكن واحد ممكن يزرع الزرعة بس انت مش هتسقيها انت حطيت البذرة وحيسافر الشخص باود مش هتقابله تاني يمكن ولا تسمعه بس واحد غيرك هيحط على شوية مية وحتكبر وواحد تاني متعرفهوش ولا يعرفه الشخص اللي ذا المية ها يرعاها ويهتم بالزرعة دي والحد ما تكبر وبعد كده ما يشوفوش واحد تاني يروح يقطف السمرة في الآخر الكل شارك الكل مشترك في هذه السمرة اعمل اللي عليك واسيب الباقي على ردنا اعمل اللي عليك انك انت تكون عندك محبة خدمة الآخرين محبة معرفة الحق ان يعرفوا الحق والحق يحررهم قال جاهل في قلبه ليس إله كل هؤلاء الذين يتنكرون لعقولهم كل هؤلاء الذين يتنكرون لهذا الكون الدقيق المنظم هم في حقيقة الأمر يحاولون إطفاء ضمائرهم التي تصرخ في داخلهم ولا يستطيعون قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا وريسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد <تصفيق> اذا انا عايز النهاردة اخليك فرحان اليوزر اللي موجود في الروم قبل الابنين عايز النهاردة انك انت تكون فرحان ومبسوط ان كل شخص بيرفع ايده من الاحذار المسلمين في الروم ويقول انا عاد ليس انا بس معكم انا اقعد ليه سنتين باسمعكم انا اقعد ليه ثلاث سنين باسمعكم انا النهاردة اتأثرت بالنقاج ده انت مشارك في هذا السمر يا عزيزي عايزك تكون مقصود فرحان انه انت تقف بعدين قدام عرش النعمة وربنا كده تفاجأ بانه ربنا اقول لك السمر اللي وراك ده تبص وراك كده وتبص تلاقي جيش وراك انا اه انت بصلاتك بمحبتك بتشجيعك انت كنت مشارك في كل هذا السمر نعم مجد للرب سفر ملاخي مبني مبني على هذه الأطروحة أطروحة انك تعطي المجد لإلهك فعلشان تشارك المشاركة الفعالة في انك تأتي بالاخرين قدم المجد الالهك اولا عشان يكون العمل بتاعك عمل فعال خدمتك فعالة قوة ونشاط اعطي المجد الالهك في الاول فانا قبل ما اختم من مش هقول اللي اعطى كلكم اعطيتوا المجد الالهك من اللي حيركز من النهاردة ان كل المجد يعود لإلهك بس أوعد دور على نفسك أرجوك انسى نفسك تماما لما يكون في أخوك معاك وشايف أنه في حد بيندح أخوك قل له أشكرك يا رب إنك إنك بترفع أخويا قدامي ما تحسدوش ما تضعلش ما تقولش ليش معني أنا معنا شرار برضو لا افرح قل له أشكرك يا رب انك ابعدتني عن الانظار اشكرك يا رب ان المديح ماشي في حتة تانية انا عاوز مجدك انت بس يا رب تعالى بتقول كده ياريت نقول كلنا كده ياريت لما المجد يعود لإلهنا نكون سعداء نكون مقصوطين نكون في سعادة نكون في فرح لان المجد يعود لصاحب المجد لكن ما تدورش على نفسك ما تزعلش لما تلاقي نفسك شوية نسيوك افرح افرح لانك انت منفي الموضوع محتاج تدريب يا اخوة الموضوع مستعب الموضوع محتاج تدريب انه لما تشوف المديح ماشي بعيد عنك افرح مش تزعل قولي يا رب انت حطيت المديح في المكان المناسب فعلا اخوي ده اخوي مبارك فعلا اختي لاختي مباركه اخت مباركه فعلا كويس ان الناس عرفت كده انا برجع لك المجد ليك وحدك يا رب والمديح ليك وحدك يا رب وانه ما فيش احلى منك واعظم منك واغلى منك انت وحدك مستحق أيها السيد كل مجد وكل اكرام وكل بركه وكل سجود ما فيش حد ثاني غيرك يا رب يستحق الا انت انت بس يا رب افرح انه المجد مش عايض لك انت يا اخوة اللي فاهمني يكتب لي سبعة اللي فاهمني انا بتكلم عن ايه يكتب لي سبعة ممتاز اتجاء انا واثق انه كل اللي كتبه سبعة من النهاردة هيعمله كده من النهاردة حيفرحوا ان المجد مشي بعيد عنهم من النهاردة حيحطوا قانون في حياتهم ان العمل على مجد المسيح اولا واخيرا وليس انا اشكرك يا سيد يا من باركتنا نعظمك يا سيد ونرفع اسمك القدوس لان اسمك فقط يستحق كل مجد وإكرام وبركة وسجود قدست أفواهنا يا سيدنا حينما نطقنا باسمك أشكرك يا رب من أجل كل الحاضرين بركة خاصة لكل شخص سمعنا الآن بركة خاصة لكل نفس موجودة الآن في هذه الغرفة تعطيهم يا سيد معرفة واستنارة داخلية ليعرفوك حقا خاصة الذين لم يتذوقوا طعمت بعد اعطهم يا سيد أن يتذوقوا طعمك أن يعرفوك أن يختبروك أن يعيشوا شخصك في حياتهم ثم من أجل كل احتياج أن تسددوا يا سيد فليس آخر يعرف احتياجاتنا غيرك يظن الله القدوس لا آخر ففيما عشت مجربا تستطيع أن تعين المجربين أيضا بالبخطة من أجل كل مريض موجود في وسطنا الآن نصلي من أجل كل من يعاني من أي مرض لمسة خاصة من عندك يا سيد فيداك يا إلهنا المبارك يداك أيها القدوس يداك تشفيان نصلي من أجل شفاء لكل نفس تعاني من أي مرض الآن يا سيد بإسمك العظيم القدوس الذي نعطيه كل مجد وكل إكرام ويستحق كل سجود في البخاصة يا سيد من أجل الصبي ديفيد الذي يحتاج إلى عملية في أذنه يا سيد نحن نصلي, نصلي أن تمد يدك قبل العملية وتتبارك هناك يا سيد بمجدك وتعمل عمل عظيم لأجل الفرح ولأجل إعطاء مجدا لشخصك أيها المبارك نصلي من أجل ابن المبارك ديبد ونصلي من أجل كل الأحباء الذين يطلبون صلاة في الغرفة الآن كل واحد باسمه كل واحدة باسمها نطلب من أجل الجميع أيها السيد من أجل أن بركتك يا سيد تعم كل شخص لتنزع كل الألم وكل الضعف لتنزع يا سيدنا المبارك كل روح مرض لا أحد يستطيع غيرك يا ابن الله مصلينا في روحك القدوس بصلوات القديسين في السماء وعلى الأرض بشفاعة روحك القدوس ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا اغفر لنا خطيانا وباركنا وأهلنا أيها السيد العظيم حينما نصلي إليك بدالة البنين قائلين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 وكل شعب الرب يقول امين ربي بارك حياتكم ايها الاحباء انا بشكركم من اجل محبتكم وبشكر الله من اجل محبته انه باركنا في الوقت السابق وبشكر الاحباء الادمينس اللي دوني فرصة اتكلم في وجودهم بشكر الاحباء اللي بتعطوا في التسجيل و دائما اذكر بالخير أول من فكر في موضوع المحاضرات على الفالتق الرب يبارك حياته وهو مرفوع دائما في صلواتنا أستاذ من مبارك صلو من أجله ومن أجل كل الذين أكسسوا هذه الخدمة عارفيني أخوة نحن لا ننسى أن آخرين آخرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم فمن ننساش أي حد في خدمة احنا بنخدم فيها النهاردة وكل المباركين الأدمن في السادقين المعروفين بأسماؤهم رب يباركهم جميعا ويعودهم تعب محبتهم وتعب خدمتهم كل خير رب يبارك حياتكم تفضلي أختي المباركة رحيل المايك معكم